يقول السائل فغيرة الشيخ هل يجوز غذف المسلم ورميه بالعاهر والعربيدي والخمار في المسجد وهل يجوز أخذ العلم على من يفعل ذلك لا يجوز هذا هذا كلام باطل وكلام لغو وغيبة نميمة لا يجوز الكلام في أعراض الناس قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول إن كان فيه ما تقول فقد إن كان فيه ما ما تقول فقد إغتبت إن كان فيه ما تقول فقد إغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتة يعني كذبت عليه نعم